كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فنواصل درس البحر الرائق ومع موضوع قيام الليل وقيام الليل من أغذية القلب النافعة فقبل أن نبدأ في الموضوع المطلوب والهدف هو هو حب قيام الليل وإحسان قيام الليل واغتنام قيام الليل ففضيلة قيام الليل قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فالإنسان يجد في الآية وصف نفسية القائم لأن الإنسان القائم يختلف عن غيره وأيضا القائمون يختلف بعضهم عن بعض ففي الآية تبين الحالة الحسنة التي يكون عليها القائم للصلاة بالليل ففي قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يفيد الشوق للقيام والنفور من النوم فإن الجفاء تتجافى جنوبهم يعني بينها وبين المضاجع جفوة وليس جاذبية وحب فهو يقوم نشيطاً يحب القيام عن النوم تتجافى جنوبهم خوفا وطمعا تفيد ذكر الآخرة والرجاء والخوف فهو حين يقوم يذكر الآخرة وقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون أي أنهم يقومون الليلة ويواصلون عمل الليل بالنهار فليس عملهم فقط قيام الليل وإنما من أعمالهم أيضا الإنفاق في سبيل الله وأيضا تدل على ثمرة من ثمرات القيام فقيامهم قد أثمر أعمالا صالحة منها إنفاقهم في سبيل الله تعالى ثم قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يعني لما كان قيام الليل من العبادات الخفية أخفى الله لهم ما تقر به أعينهم من الثواب والجزاء عند الله تعالى وقال تعالى في وصف المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قليلا من الليل ما ينامون تفيد زهدهم في النوم ورغبتهم في القيام فليس كثير النوم وإنما هم طويلي القيام، ويمتد قيامهم إلى وقت السحر، وبالأسحارهم يستغفرون، أي أنهم في حال قيامهم ليس مغرورين معجبين، وإنما هم مشفقين وجلين، يذكروا ذنوبهم ويذكروا الآخرة، فبعد القيام. يستغفر الله تعالى يستغفروه لرؤيتهم عيبا أعمالهم وعيبا قيامهم ففي أثناء قيامهم وقد خلو بربهم يجدوا أن خلوتهم مشوبة بالمشاغل فهم في خلوه أي ليس أحد معهم من الناس أما قلوبهم فقد تكون مشغولة فإذا رأوا أنها لم تخلو بالله تعالى وهذا أمر واقعي فإنهم يجلسون يستغفرون الله من عدم القيام بحق العبودية ونقل عن قتادة ومجاهد وغيرهما أن معنى الآية أنهم كانوا لا ينامون ليلة حتى الصباح وعن ابن عباس معناه لم تكن تمضي عليهم ليلة لا يأخذون منها شيئا وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه لما تجمع مع هذه الآية قول الله تعالى يبيتون لربهم سجدا وقياما وقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما فكأن ليلهم كله قيام يبيتون سجدا وقياما قانتا قانت آناء الليل ساجدا وقائما فهذا يدل على أن الله تعالى بفضله وكرمه يكتب لهم الليل كله عبادة فهم يقومون جزءا من الليل إلا أن الله يثني عليهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما ويثني عليهم أنهم قائمون آناء الليل ساجدين قائمين فهذا يدل على أن الله عز وجل يكتب لهم ليلهم كله عبادة وقانت آناء الليل القنوط هو دوام الطاعة ولزوم الطاعة وطول القيام ساجداً وقائماً أي تنويهاً على أمر السجود وشرفه وأمر القيام وشرفه فهم يراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا كانوا قياماً على أرجلهم كانت أرجلهم تحملهم أثناء القيام والركوع ثم يراوحون بين أرجلهم وجباههم فإذا تعبت أقدامهم سجدوا وأطالوا السجود فهم في حالين إما ساجدين وإما قائمين هذا حالهم فما الباعث الذي بعثهم وما هو مقصودهم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يدعون ربهم خوفا وطمعا فالذي يسيطر عليهم وهو أكبر همهم هو أمر الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار فهم يدعون ربهم خوفا من عقابه خوفا من غضبه خوفا من عذابه وطمعا في رحمته وطمعا في جنته وطمعا في رضاه وطمعا في فضله يحذر الآخرة فإن الآخرة كلها أهوال وشدة إلا من أمنه الله تعالى وأظله بظله وكتبه من السعداء يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أي لا يعجب بعمله ولا يعتمد عليه وإنما يجعل عمله وسيلة وسببا يتوسل به رجاء أن يرحمه الله عز وجل فهو على يقين أنه لا ينجو إلا برحمه ربه وأما قيامه فهو وسيلة يتوسل بها لينان رحمة ربه عز وجل قال شيخ الإسلام القنوت دوام الطاعة والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت آناء الليل فطول الركن قنوت وقانت تفيد طول قيام الليل وقال عز وجل في صفة عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال البخاري في باب فضل قيام الليل وقبل ذكر قول البخاري في الآية يقول الله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ما هو قولهم ودعاؤهم يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما فانظر إلى هذه الآيات في كتاب الله عز وجل تؤكد لك أن حال هؤلاء القائمين ليس كحالنا وأن ذكرهم في القرآن ليس لمجرد ذكر القيام وإنما لا بد أن تنتبه إلى وصفهم أن وصفهم أنهم يحبون القيام تتجافى جنوبهم وأنهم يطيلون القيام وأن همهم هو النجاح والذي يسيطر عليهم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 أو لا تخف فما هي هذه الرؤيا وما هو مغزاها وما هي الرسالة التي وصلت إلى عبد الله بن عمر إن عبد الله صحابي من السابقين الأولين من المهاجرين وقد تشوف وتشوق إلى أن يرى رؤيا يقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته الرؤيا تنفعه لأن هناك من يتشوف إلى رؤيا تضره بمعنى أنه يحسن الظن بنفسه فيود لو أنه رأى رؤيا تؤكد له حصن ظنه بنفسه. يرى رؤيا تبشره، فيزداد غرورا وأمنا. فهذه الرسالة أنها رؤيا تنفع. أنها رؤيا تنفع. فكيف السبيل إلى هذا النفع؟ قال فرأيت في النوم. كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار هذا عباد الله أمر لا بد أن يحدث لك في الآخرة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا المشهد يوم القيامة أنك في الحشر في أرض المحشر ثم إذا بدأ الحساب ووضع الميزان ونصب الصراط وملائكة الله لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله وأنت مأمور بالمرور على الصراط والصراط على متن جهنم ولكن كيف المرور؟ إنه يستحيل بالأسباب المعروفة لأنه لا يمر عليه أحد إلا بإذن ربه والأعمال هي التي تحمل العبد وتنير له فالمشهد مظلم والصراط دقيق لا تثبت عليه قدم هو فيه زلق وفيه دقة وحده كحد السيف ولا بد أن تمر فإما أن يلقى في جهنم أو دخرج لسان من جهنم ووكل المصورين والمتكبرين فيأخذهم أو أن الملائكة تأخذ أناسا يعرفونهم بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام يمسك من ناصيته ومن قدميه ويلقى به في النار وإما أن يمر فهو في كل الأحوال لا بد أن يتوسط جهنم فمن الذي ينجيه الله وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم حتى الموت كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لا ترونه عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم فهذا المشهد المرعب هو الذي سيطر على قلوب الصالحين كيف نجات منه القيام في ظلمات الليل؟ للنجاة من ظلمات يوم القيامة أن تصف قدميك بين يدي ربك عز وجل ليثبت قدمك على الصراط لا أظن أن عبد الله بن عمر كان يود أن يرى رؤيا أي يرى فيها ترويعا أو رعبا وإنما هو مطلق الأمر وهو شاب. فإذا به يرى أن ملكين أخذاه إلى النار وهو السابق المهاجري الذي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات وصلى خلفه وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فهل خاف؟ نعم هل دخله الروع؟ نعم والدليل على ذلك قوله أعوذ بالله من النار وقول الملك لم ترع أن يؤمنه فلما قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدبه فهو قصها على أخته حتى تقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالاً ومهابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم القول قول ونعم القول قوله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فالرؤية تقول لعبد الله بن عمر هل تعلم ما سبب روعك وعرضك على النار وهل تعلم كيف الأمان الأمان أن تصلي قيام الليل هذا عبد الله بن عمر هذه مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وأولئك أصحابه نعم الرجل عبد الله يعني ليس سبب روعيه أنه من أصحاب المعاصي إنه من أصحاب الطاعات نعم الرجل لو كان يصلي من الليل إلا أنه ينقصه شيء وهو أن يصلي من الليل حتى يكون آمنا يوم القيامة فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة فمن أراد أن يأتي آمنا يوم القيامة فعليه أن يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا وشاهد الترجمة قوله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل وفي الحديث كذلك أن قيام الليل يدفع العذاب وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤول رؤيا ابن عمر وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال ابنته وزوجها فما هي النصيحة؟ وما هو المطلوب؟ قال ألا تصليان؟ هذا هو المطلوب فكان علي رضي الله عنه يقوم الليل ويطيل قيام الليل وفاطمة رضي الله عنها كانت تقوم الليل وتطيل قيام الليل واستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما قول علي إن أنفسنا بيد الله فقد وصف هذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من الجدل والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد على الجدل بجدل ومناظرة وإنما بموعظة فقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فعلم علي أن هذا العذر ليس عذرا وإنما هو جدل وأن الاستجابة هي أن يقوم الليل أن يصلي بالليل وقال ابن بطال ففيه فضيلة قيام الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك وقال الطبري لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم أي قيامه بالليل الوصف الأول أنه كان يطيل القيام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر, بأمر سوء قلنا وما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ابن مسعود قعوده وهو في الصلاة والنبي قائم جعل هذا أمر سوء أي سوء أدب أي سوء أدب ولكن ابن مسعود أستاذ في الأدب حدث عن همه ولكن لم يفعل فيدل على طول القيام أراد أن يوصل إلينا أن قيام النبي كان طويلا قال الحافظ وفي الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل الصلاة بالليل وقد كان ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير معتاده، وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل لحديث ثوبان في صحيح مسلم أفضل الأعمال كثرة السجود والحقيقة أن الأمرين لا يتناقضان كيف ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يطيل ويصلي عدد ركعات معلومة ويصلي أحد عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة فلو أطال ركعة فهذا لا يكون على حساب عدد الركعات فالإنسان إذا كان سيصلي ركعتين طويلتين فقط ثم يتر بركعة نقول صلي أكثر من ركعة أحسن لو كانت المقارنة بين عدد الركعات فلو صلى أكثر يكن أفضل من أن يصلي أقل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين طول القيام وعدد الركعات فإما أن يجعل ركعة أو ركعتين طويلتين أو ركعة طويلة ثم يتم صلاته فيجمع بين طول القيام وكثرة السجود والذي يظهر أي يقول الشيخ والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال وروى مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة يعني لا يصلي كل ركعة بهذا الطول وإلا فإن الليل لا يكفي ولا يتسع وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح أو سؤال سأل أو تعوذ تعوذ ثم ركع نحوا مما قام ثم قام نحوا مما ركع ثم سجد نحوا مما قام وهذا معناه أن الركع الطويلة تكون طويلة القيام طويلة الركوع طويلة السجود طويلة الدعاء فيكون الأمر متناسبا هذا هديه صلى الله عليه وسلم وهذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين فلعله صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة كلها أما ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل قال تعالى أنك تقوم أدنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثة فكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان يصلي من الليل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال مثنا مثنا فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة فمثنا مثنا هذا معناه أن العدد مفتوح والكيفية أن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين فإذا شعرت بقرب طلوع الفجر توتر بركعة وهذا يدل على ترجيح قول أهل العلم أن عدد الركعات إن لم يتقيد به أحد فليس فيه مخالفة للسنة كان يصلي مثلا في الحرم المكي 23 أو 21 ركعة ليس في هذا مخالفة للسنة القولية للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الحافظ في الفتح أما حديث ابن عمر فهو الأفضل في حق الأمة لأنه أجاب به السائل مثنى مثنى فإذا خفت فأوتر بواحدة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل والوصلة. يعني صلى مثنى مثنى وصلى ثلاثة عشر ركعة أو إحدى عشرة ركعة وصلى بدون فصل متصل فصلى تسع ركعات متصلة بتشاهدين تشاهد في الركعة الثامنة والركعة التاسعة وتشاهد في الثامنة لا يسلم منه وإنما مثل التشاهد الأوسط وكذلك صلى سبع ركعات على وجهين وجه أنها مثل التسعة يجلس في السادسة والسابعة ويسلم في السابعة والوجه الآخر أنها سبع ركعات متصلة بتشهد واحد وكذلك خمس ركعات متصلة بتشهد واحد قولا واحدا ليس فيه وجهين والثلاثة أيضا بتشهد واحد قولا واحدا وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فمتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم للصلاة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يقوم أنه لا يصوم ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته هذا يدل على صفة ثابتة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه كان غير متكلف كان لا يتكلف حتى في العبادة فكما في الحديث الذي بعده أو في الحديث الذي معنا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته فهذا معناه أن الإنسان قد يتعرض لأحوال هذه الأح الأحوال تختلف معها صفة العبادة فقد يصلي سبع ركعات وقد يصلي أحد عشر ركعة وقد يصلي قبل أن ينام وقد يصلي من جوف الليل وسط الليل ثم ينام قليلا قبل الفجر وقد يصلي قبل الفجر فمن تحرى ما يناسبه فهو في خير وسنة وهذا يعني أن الإنسان لا يتكلف لا يتكلف وإنما يجعل الأمر ميسرا فمن كان له ورد وكان يصلي مثلا قبل أن ينام فكان هناك مشقة أو إرهاق فنام وقام يصلي فلا حرج ومن كان يصلي يقوم من الليل ثم وجد الوقت متأخرا فصلى قبل أن ينام فلا حرج وهكذا فالمهم صفة القيام هذا هو المهم أن يحقق صفة القيام وهي الوجل والخوف والرجاء والطمع والرغبة والرهبة قال الحافظ في الفتح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في أول الليل وفي وسطه وفي آخره إلا أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أحب القيام إلى الله عز وجل وأحب الصيام فقال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام كان أي داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه تقوم أذنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه فالحقيقة الآية ذكرت أقل حد الثلث والثلث هذا يعني قرابة ثلاثة ساعات يعني الليل يبدأ من المغرب إلى الفجر ولو بدأ حتى من العشاء ويبدأ من المغرب فلو كان الليل اثنتي عشرة ساعة فالثلث كم أربعة فالثلث يعني الحد الأدنى ثلاثة ساعات فكم من الليل تصلي كان نبي الله داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه أي ينام قبل الفجر وهذا ليستجم ويستريح فيبدأ من صلاة الفجر يوما جديدا بنشاط حتى لا يضيع الأذكار والجلوس حتى شرق الشمس أو كذا وكان يصوم يوما ويفطر يوما قال المهلب كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل فأعطيه سؤلة ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل وهذا هو النوم عند السحر وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل فعليك بعدم التكلف وعليك بالتدرج مع النفس ولا تفعل شيئا تنقطع عنه وإنما افعل شيئا تزيد عليه والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه وإنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم بخلاف السهر إلى الصباح وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال وأنه أقرب إلى عدم الرياء لأن من نام السدس الأخير أصبح يعني ظاهر اللون سليم القوى فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يراه حكم قيام الليل حكمه الاستحباب قال بعض التابعين هو واجب وهذا قول شاذ والذي عليه جماعة العلماء أنه مستحب والأسباب التي يتيسر بها قيام الليل هو قيام الليل في الغالب يكون هبة واختيار واصطفاء والحرمان من قيام الليل قد يكون عقوبة، قد يكون عقوبة، لأن ال الوظيفة في وظيفة مخصوصة لا ينلها كل أحد. فمثلا هناك أمر ثابت رسمي أن يأتي مثلا أحد المشايخ. وله درس ثابت وأنت تراه وتكلمه ولكن ليس كل أحد يؤذن له أن يزور الشيخ ومن يؤذن له ليس كل أحد يؤذن له في أي وقت وفي كل وقت ومن أذن له ليس أمامه الوقت متسع كل هذا يختلف باختلاف الناس فقيام الليل فيه خصوصية بين العبد وربه والباب مفتوح هذا هو الظاهر ولكن الله يصطفي من عباده من يشاء فيقيمهم بين يديه هذا أمر الأمر الثاني أن من قام الليل يرى أنه غنيمة لأن فيه فوائد عديدة منها أنك قد تكون قد تكون مهموما أو عندك مشكلة فإذا خلوت بربك في قيام الليل وبثثت إليه همك جاءك الفرج والسكينة والتبشير بقضاء الحاجة فأنت في وقت مخصوص تغتنم فيه قرب الرب عز وجل وتجليه ليقضي لك خواص حوائجك فلست مع العموم وإنما أنت مع الخصوص فلذلك فإن أهل قيام الليل رأوا فيه من الفوائد والغنائم ما جعله ألذ إلى قلوبهم وأحلى من كل شيء. وسيأتي هذا الكلام. فالأسباب الميسرة يقول هي أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. يعني أسباب خفية وأسباب جلية. فمن الأسباب الجلية ألا يكثر الأكل فيغلبه النوم. والثاني ألا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح يعني لا يكن نهاره كله كدا في أمر الدنيا عمال في أمر الدنيا بطال في أمر الآخرة الثالث ألا يترك القيلولة يعني لمن يناسبه ذلك فإنها تعينه على قيام الليل يعني في الناس في بعد العصر ليه بينام بعد العصر لأن هو بيقابل أصحابه بعد العشر ويفضل صهران للساعة 12 الساعة واحدة بعدين يروح ينام صلي الوتر قبل أن ينام يعني الوتر يعني صلي الو... ر... ثلاث ركعات الوتر ثم يقوم كسلانا في الفجر وقد تفوته السنة ثم يذهب فيواصل النوم بعد الفجر يعني وقت اللي بعد الفجر واللي بعد العصر ليس فيه نوم وقت أذكار وقت ذكر وقت غنائم فهو ينام فيه فهو ينام من النهار ليسهر مع أصحابه بالليل وهكذا وكذلك بعض الناس ينظم وقت نومه على طبيعة عمله فهو يعمل في الطابونة أو هو يعمل وردية أو كذا فليس عجيبا أن تنظم وقتك على أن تقوم الليل ما استطعت والسبب الرابع أن لا يكثر من الأوزار فإن المعاصي تحرم قيام الليل وتحرم صلاة الجماعة وتحرم قراءة القرآن معاصي قد تحرم العبد من الطاعات والملوك لا يسمحون للخلوة بهم ومناجاتهم إلا أهل طاعتهم وودادهم والإخلاص لهم قالوا لابن مسعود رضي الله عنه لا نستطيع قيام الليل فقال أبعدتكم الذنوب وهنا وقفة إنسان يجي يقرأ قرآن يكب عليه النوم ويصب يصب ويكب عليه النوم فيجد نفسه ثقيلا لا يستطيع أن يتم الورد يعني يبقى نشط جدا يفتح المصحف يجي يقرأ إلى النوم بيكب عليه وإنسان يكون عايز يصلي يستيقظ من الليل ليقوم فيجد نوما ثقيلا جدا يعني يقول له الوسواس تبضع رأسك دقائق، فيغلبه النوم قبل أن يضع رأسه، ويفاجئ أنه قد فات النوم، فات الليل، فماذا يفعل؟ يشخص أن هذه الحالة من عدوه الشيطان، هذا هو الشيطان. تذكر هذا، يعني هذا ليس طبعه وليس شأنه، لأنه لو قيل له شيء غير القرآن كأن نادى عليه إنسان يحبه أو مشوار يحبه أو كذا أمر يهوى سيستيقظ جدا ولو كان في هذا القيام الثقيل جدا يعني دخل عليه كما يعني واحد دخل على شاب مش راضي يصلي الفجر كويس يعني نايم قال أنا جبت لك تليفون جديد تحب تشوفه أم جالس على السرير بغا بمنتهى النشاط وبقوة فين النوم ما فيش نوم طار النوم طار النوم إن النفس تشتهي هذا الشيء الذي عرض عليه فالنفس لا تشتهي القيام فيأتي الشيطان فيثبطك فماذا تفعل توصف وتشخص أن هذا هو الشيطان فلا بد من دفعه ومجاهدته فإذا استعذت بالله ودفعته وجهدته أعاذك الله وأعانك ونصرك فلابد من أن تمر بهذه المرحلة وأن تصبر وقال رجل للحسن لا أستطيع قيام الليل فصف لي دواء قال لا تعص الله بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل وقال الثوري حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أصبته فهو يعلم ذنبه ويعلم العقوبة يبقى هو عارف هو عمل وعرف بيتعاقب ازاي يعلم الذنب ويعلم العقوبة وهذه من الأسرار التي إذا اطلعت عليها ينصلح حالك أن تعلم عيبك ذنبك وتعلم كيف تعاقب وهل أنت معاقب أم أن هذا أمر آخر فكان هذا من علو منزلته رضي الله عنه ورحمه الله وكان الحسن رحمه الله إذا دخل السوق فسمع لغطهم ولغواهم يقول أظن أن ليل هؤلاء ليل سوق يعني السوق يعني كان يظن في أهله إن منهم من يقوم الليل ولكن الحسن يقول هذا ليلهم ليل سوء يعني هم يصلون الفريضة ويتقون الله في البيع والشراء ولكنه يعتب ويأخذ عليهم أنهم لا يقومون الليل فكيف بالأسواق في زمننا هذا فالذنوب كلها تورث قساوة القلب وتمنع من قيام الليل وأخصها بالتأثير تناول الحرام أكل الحرام تؤثر لقمة الحلال في تصفية القلب وتحريكه إلى الخير ما لا يؤثر غيرها ويعرف ذلك عند أهل المراقبة أهل المراقبة للقلوب بالتجربة يعرفون ذلك فمن أكل شيئا حرام وجد أثره وكان من أثره الحرمان من قيام الليل ولذلك قال بعضهم كم من أكله منعت قيام الليل وكم من نظرة, من نظره منعت قراءة صورة حتى أنها تنسي القرآن وإن العبد لا يأكل أكله أو يفعل فعله فيحرم بها قيام سنة وأما الميسرات الباطنة فأولها سلامة القلب من البدع والحقد على المسلمين وعن فضول هموم الدنيا أن يتطهر القلب من هموم الدنيا فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لا يتهسر له القيام وإن قام فلا يتفكر في صلاته وإنما ينشغل أيضا بالدنيا في قيامه ويقول الشاعر يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم فاللهم أيقظنا من الغفلة والأمر الثاني خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل فهذا الخوف الذي يحرك القلب ويوقظ العبد قال عبد الله بن رواحة إن عبد الله إذا ذكرت الجنة طال شوقه وإذا ذكرت النار طار نومه قال ابن المبارك إذا مال ليل أظلم كبدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع وقال بعضهم منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون فليلها لا تهجع فهم عن الملك الجليل كلامه فهما فهما فهما تذل له الرقاب وتخضع الثالث أن يعرف فضل قيام الليل كما أوردنا من الآيات والأخبار حتى يستحكم به رجاؤه وشوقه فيهيجه ذلك إلى القيام ومن الأسباب أيضا أن تحسن القيام حتى يحب الله حتى يحب الله قيامك فأن تحسن القيام فإذا أحب الله قيامك رزقك الدوام والمحافظة وزادك من فضله وأما الآثار في فضل قيام الليل قال ابن المنكدر ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة هذا لذتهم وقال أبو سليمان أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ذريني أتعبد لربي فكانت تقول والله إني لأحب قربك وأوثر هواك فما كان هواك أن يقوم الليل. أنا أحب قربك يا رسول الله لا أتيها إلا كل ثمان ليالي أو تسع ليالي. وهي تحب قربه وتؤثر هواه تعلم أنه يحب قيام الليل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا هدأت العيون قام فيسمع له دوي كدوي النحل أي من تلاوة القرآن حتى يصبح فنسأ الله أن ييسر لنا قيام الليل. اللهم يسر لنا قيام الليل اللهم يسر لنا قيام الليل وحفظ القرآن الكريم آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين